أحميه وفصيلته وكان أبوهما صالحا فهل حبيب الغالي أنت أعددت نفسك للصلاة حتى يحفظ الله أولادك والله ما بيحفظهم بمالك ولا يحفظهم بمساكنك ولا برصيدك البنك إن لم يحفظهم ربي فوالله لن يحفظهم أحد كيف يدخل الإيمان في قلبك يقول لي أحد الدعاة وهو إيمان مسجد يقول كنت جالس في الروضة في المسجد أقرأ القرآن قبل الصلاة بين الأدام والإقامة يقول ونحن نقرأ القرآن فجأة أسمع ربكة عند الباب يقول التفت عند باب المسجد وجدت رجل داخل كذا شاب يقول دخل يطالع الناس يقول فأخذ يقلب النظر يوم شافنا جالسين في الروضة يقول فجأة كذا ويضرب فتحت على الأرض ويجعل رأسك في الأرض وضعية السجود يقول فقلت في نفسي يمكن عنده مشكلة أكيد في شيء. شيء خليته يقول توقعت الرجل مجنون جاء الرجل ودخل والله صلى صلاة خاشعة نحسبه والله عزيبة هادئة وصلى الركعتين وسلم أخذ المصحف وقيمة الصلاة فلما صليت قبل لا يطلع رحت قال له عيونه مليانة قال له وجه مليان دموع يقول السلام عليكم ما أدعوش عقلية الرجل اللي بتكلم معه رجل ساجد عند محل النعال يقول فأقلت كيف حالك حبيبي طيب قال الحمد لله يقول له حبيبي شفتك سجدت عند النعال هل كان في شيء يقول لي والله فيه أشياء ويقول ليش قال أنا سمعت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حسنه الشيخ الألباني رحمه الله يقول أن من أدرك تكبيرة الإحرام أربعين يوما أربعين يوم يكبره معهم أربعين يوما كتب الله له براءتان تخيل فلان بن فلان عند الله بريء بريء من أيش من النفاق ومن النار يقول فاليوم هذا يوم تسعة وثلاثين ما فتتني ولدت كثيرا تحرام وبقي اليوم واحد يقول فأخذتني غفوة واستيقظت أن المساجد أقيمت يقول فقمت زي المجنون وتوظيت طلعت وركبت سيارتي من مسجد المسجد يقول والله إني أبكي في السيارة وقل يا الله يا رب لا تحرمني فضلك يا رب لا تحرمني البراءة يا رب يقول وأنا أطوف في المساجد فلقيت مسجد ساكت اللي هو هذا يقول دخلت قلبي وعلى عصابي وقلبي عن بلغت بلغ قلب الحنجرة والله يقول دخلت بس على عصابي بس إيش أشوف بشوفهم واقفين ولا ساجدين ولا راكعين يقول فدخلت لقيتكم تقرؤون القرآن يقول فما ملكت أن أعمل شيء لربي جل جلاله إلا أن أسجد عند النعال لرب العالمين شكرا لله أن الله ما خيب أملي يقول فما تبغاني أبكي يقول أنا ألقي طعمها في كل تكبيرة إحرام ذاق طعم الإيمان هل ظنك تكبيرة الإحرام عند ذاك الرجل مثل تكبيرة الإحرام عندنا عنده هدف وهو على يقين هذا الإيمان يا بالغيب هو على يقين أنه والله إن أتم الأربعين أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكذب بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام وأنه ما دام قال براءتان إذا والله ستكتب براءتان فهذه القضية هذه تحيك في نفسك هل تلقي طعام للصلاة حبيبي الغالي أحد النصارى وجدته لا أدري أن نصراني أنا أجي أحيانا في المسجد في المستشفى وليس هناك مؤذن ثابت فأجي وأذن أحيانا فكل ما جئت لقرابة السبع أيام كل ما جئت جماعة أأذن الرجل جالس في الروضة الحالة فأحيانا تفوتني السنة القبلية فأصليها بعد الصلاة فأكون آخر من يطلع من المسجد وهذا جالس ناظر ما يطلع مجرد أني أقوم يقوم بس ما يطلع ما أطلع ما يطلع قبلي فسألت السلام عليكم وعليكم السلام قلت له ما شاء الله أنت موظف جديد معنا قال لا والله أنا قديم قلت طيب بس أنا ما أشوفك كنت تصلي في الجامعة الثانية قال لا أنا كنت نصراني أنا أسلمت من أسبوع طيب قلت بس ما شاء الله أنا أشوفك الآن أول واحد تدخل المسجد وما تخلي يحد يطلع قبلك قال أنا أتكلم معي بالإنجليز يا جماعة يقول أحس في قلبي شيء يمكن ما تحسونه كلكم وأنا أول مرة دخلت فيها المسجد وأول فرد صليت فيه يقول كنت في الصف الأول نعم لكن كان إحساسي مختلف عن الناس يقول أدري أن اللي جنبي عمره أربعين سنة وسابقني لربي أربعين سنة وهو يصلي ويأسجد لله وأنا ضال. واللي جنبي عمره ستين سنة وشاب عارضة لله في سبيل الله سبحانه وسببني بسنين وأرى الإمام أكبر وأص... وهذا لكلهم سابقيني في السنوات فقعدت أبحث إيش أحب شيء يحبه الله عز وجل حتى ألحقهم يقول فبدأت أبحث في الأحاديث فإذ أول ما يفتح من أعمال العباد بين يدي رب العالمين يقول هالموقف يأكل معي ويشرب كيف أنا أسوأ عند رب العالمين لو كانت تأكل معي أنا كشخص داخل مسجد يقول دائما أسأل نفسي هؤلاء أثقل مني عند الله كيف أكون أنا أثقل منهم عند الله يقول فرأيت أن أول ما يفتح في صحيفة العبد الصلاة فإن صلحت يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلحة سائر عمله قال فإن فسدت يا الله قوم وما بعد أقام واصبر شوي وهذه تفوت وهذه الحقها قال فقد خاب وخسر يقول فمن ذاك اليوم خططت وأستعين بالله في كل سجود إيه وركز على هذه أستعين بالله لأنك بدون الله وأنا لا شيء إن لم يعينك ربي والله ما تعاني قال فأصرت أستعين بالله في كل سجود أن الله سبحانه وتعالى يجعلني إذا إذا فتحت الصحيفة بين يدي رب العالمين أنها يكتب مكتوب فيها أول واحد دخل وآخر واحد طلع. أول صلاة العصر أول واحد جاء عندك يا رب وعجلت إليك ربي لترضى. يقول ثم نظرت أن الله سبحانه وتعالى جل في علاه لما شرع شرائع الدين جعل لها عمود يحملها من الأرض يحمل كل شرائع الدين كل أشياء ما تحمل إلا بعمود وهذا العمود هو الصلاة قال فما أحببت أن يكون عمودي مختلف يقول أحببت أن أقوي عمود الدين عشان اللي يحمل, يحمل المحمول يكون ثابت وأثبت في ديني يقول والله إني ألقى طعم وأنا أتوضى إذا شفت الماء يقطر مني تذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم يتخرج ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء كيف يعني يا جماعة نحس بطعم الإيمان كيف نحس بحلاوة الإيمان إيش يعني نحب رب العالمين الله سبحانه وتعالى يقول قل ان كنتم تحبون الله هذه الآية اسمها آية الامتحان قل ان كنتم تحبون الله نعم يا رب نحبك ما المطلوب منا فاتبعوني اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم سبحان ربي جل جلال إذن حبيبي تحبه أنت لكن هل يحبك هل فعلا يحبك رب العالمين كيف أعرف أنه يحبني هل يصرفك عن السوء والبحش